أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد برزة درس درسي سيم لشرح مختصري الرياض الصالحين كنزاني برز إمام نوي رحمة الله تعالى بي تفهم بقى بيسم باب الصبر ام بابه باسي الصبر ال ام بتلكات واجى فضلي الصبر نتيجه فاداشتي صابران صبر لا اسلام نتند غوري لنا جرانا ك انسان بخوي دابيتوا صابر بي اواني كخوي عزوده داوي كرل احزاب بي صاب يريد تفهمي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا تأوصل آيتها سورة آل عمران آية 107. ده فالمي خوي فاروز قال آلام صبر تام بيه رابين الصبر صبر بخوتهن بدن آلام بخوتهن بدن فعشنا في ورابطوا رواه سل كلبر حدود مصومنا بجرين بدهم أن زفرنا آيات الأقوال عن البال الصبر صبر زور زورا، حديثي بياقمر إخوانا صل الله عليه وسلم سواد زورا. سنا حديثنا دخولينه إن شاء الله تا إسفة لبقيين. فيشوي حديث هذا بالخير. بس الصبر يعني شيء. صبر لا زبان ماني وتألحابسه أو المنعه. خود حابس بكي. خود منع بكي. لأن رحتيه لا جليو جازنده لا كاننا رواه. ولكن يجب ان الصبر <سؤال> امام الصبر امام الصبر امام الصبر الصبر قرتن، الصبر الصبر قرتن، لأسي المعصية وتوانا كان سيم خراجتين لآسي قدر مصبتنا رح جا كان لآسي طاعت لبي إنسان صابر بيت هر إنسان الصبر وآرامي النبي عبادي بنكليت جرباء من التوحيد وإيمان ودستبجي كاتي تؤمن ديني شاهد من ديني أبيه مسلمان أجر الصابر النبي تحملناك لنا إيمان داري دمينتو ومستمر قال صدق سنا خشبي و تريت قال موحد بي لسرق الراس و براسيه خزم دورسي خدنا اعزار تدن قصد بيكن عندي امدينه تازي شي هناك توش قراوي و جاراننا ماوي داي داي ديوال لكن بيزر دقد ام ايمان الصبر اويت وطاعتها السبب قدام لاسق سينار حديد جنيودان سقادي قدام السبب قدام و قام قدام قدام قدام خوت ما سي خلاص مكاني ناشو قولي ما أو خراجي أو صبر. نوأشكر ده. هاموش أشكر دي مزجوت. فين صار ضايع النجكات؟ صبري يا أبي. خالك يزوره مني مع وين النجكات؟ دبي برزي؟ والله منية. بمن ناكرية. بو بود ناكرية بقسى هي تاكرية عائلة كفو بو براقة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 أبو الصبر يا أبي، أبي يا أبي، خلكي وين؟ رجوا بيتاني مرة، نيمارو بدوات وزب يعتقد بو والله يتحملونك ماشي الصبر بابي تعتقد بنا، تاريخي، صبر يا من صبر زكاتي ما ظل بها ماشيو كاد يفلس ولا الزكاه رابيني وصببي لي والله من تحملناك بدم يا اخي شتاقت يبو فقير تحملكي بقري, كروا. نخير. أبي تحمل بقري خواني خد الزي دوه مهما صبر لا استطعت وتاخذ رابقله تحمل بقا تحمل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 بوقرما وقريلنا او توزوا بي بنات ابو غزا ام دنيا بايمان يقول اقرا لك اخوانا زي كرت ابي حفظك يبي بارزين بو تشين ونتويداي ما نفوتيه شو تحب لنا قلت نزارق ونروج يا ابو ندوان مايا هذا كان بيغامر خلنا رمضان وقرما قر رمضان بو شو تحب والله اوكزي حج عمرهك لبيت لبيني مكه مدينك ارواد بس سالت تبريد ارواد لو سردرك خارج أبرجيت. اما گرما باعث مستمر لبای تأیور بر آخوره شیر و تیر و شدز بوش اینا چون کراویم با چی کراویم؟ اما چون آهمو دشمن اهدوس ریان ایمانی و هان بوا و چنان تحمل اکین پام ثابت مردن یان اوجی خسرخیم رضا و رحمتی خویت علی نبی بر رصیبی اوی خویت علابون بوی خوافلمیل الله عنهم و رضو عن خال و رازی او آوانج بن عمه بوي براسي في رمضان ما تجي قلنا لا إخوات على شف عادم وكاتب دين داري صبر قويت تحمل قويت أبيك ولا دربيت ربك حتى يأتيك اليقين عبادتي إخوائك رزبة أمريت توبي خوف رزبي فترة خوف رزقي دعاء كوالدي دار حتى بروحه كروح درجة وشوازا أو تؤمن صابر بتاع إن شاء الله رب العالمين رحمة في ذلك دوهم صبر لازتي معصية معصية جروي تدروت بلروت بل زورشيرينه خي طاله الشيطان وخافر موزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان أول نارحت أول لزت أو ولا أكا وهي مال حرام ديت بردسة. أجر موظف بيد. أجر كابلاجي. خان شريكه كمpanies بيد. أجر دو شريكه البيت هو. لا ولا بردسة بس رب العالمين أقليتي. لا بردسة هو شيء. اللي أم صفقي بوتو. أم بارب بوتو. رجال كبار شرور. جانا خليج به. ما أو بارو مالك حالا بارو مالك كذي تبرد سيد أو كحقيت هو بابك الدنيا بارو سمعته هو نبي لسوا بريد يا فلإنسان تواني بارك وفاحشي بارك قيد زناي بارك قيد الدنيا خوا تأكيد على توك يا باش يا يكسر له جيبيه برو برو هناه وبهناه أدور كاروه إيمان زيادة كارته هناه وبهناه أدور كاروه بناخذ بتأويل ساربه بتاو. توه أما خود بروح روحيتي خود أسحبه بركنا قديم أخويا عز وجل وادي قبيح بالله بلاخويا عز وجل صبر نما أبي صبر الصبر بقول لي آسي آو معصية يا هم يقولون هاجبه ماشية فعشان صبر لآتي مصيبته وقديم مؤلم وطال كسمردن دين قديم ذكر زكر جوش أمريت براد أمريت بابك الامر دايك الامر يخشوي سك الامر امتهالا، أجر الصابر نبي، أعلم قرن نبي، اللي كان مصيبة قريانه هوارك يد، او يهواه ويلاء بصبرية، زورا، كان الامر لسنجي خوين دارمن، حقيقي دارمن، في زاح زاحنا، إن راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجر مسمى صبر قريت عليهم هم ما أمرينو قدر إخويا خابر ديوه كثائس أمان بلا منه صبر قري ان إن الخويا دا نفي زاحك نشيوانك نمدح ثنائجك لحد ودل أصلا أو قريانك خوادا إنه قريانك يلسلفو ببي في زاح وويا إن جا إنسان لقى في مصيبة كمال يا سودت ساروا رجريت كوري أمريت هاي قريان ها وراك وما حال مني تام خواد بس مني بيني پناگری بخوا نخیر خوا هم کسی بینی وا او تاکید نواه باق صد کافر بودی تو زمان دنیا سلطان کافر بود خواب وا لمنا که خواب اسمی بینی وا خوا دار رقی لمنا پناگری بخوا نخیر بگرم مصیبت که خوا ایدا بسربند کنی بتوانی کنواه او کسی ناجح به لخوا برای فایزه ای صبر و شهادت وا تو ایشی لقدری خوا توش بزرگ مالک دا سلطانی مالک دا وگرای سرک أجل صبر لا أستينبوا الدوراي هم لو امتحان صاقيلوه هم توجي جونا هاي تربوي كنا شكر بيفناقيب بأخوي عز وجل جاء أدم الحديث الآية غير بالله بلى إما إن شاء الله سنحديثه قد خيرينه مش تعلموني خلمانك إن شاء الله لأب مالك حارثي أشعري فرميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر أخوا فرميت صلاة وسلامي خالد سلبيا الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم دفن في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم خو پاک کرد نوا و دست نوش کردند نیوی ایمانه. خو پاک کرد نوا، تهارت کردند، غسل و دست نوش خوش آوردند و اسلام دینه که حزب پاک خانی و داو پاک خانی دیگر کات. با خلافه اسلام جوانی هنیه. با خلافه اهل طرقات کجایل بند سرپرد رج و تولص کوی امامن به عبادی از آن مدرس لخوان دنیا لكم حرامكم لا بلغو اسلام هان تدابو باقو خاويني في غمره فرميه صلى الله عليه وسلم او الهي من خوشه يستأفردي تاكا بوني خوشه ضل مرتاحة بالانام نجابم باقو خاويني شميتي فيها المسلمان الطهور شطر الإيمان دازن نجلت خو باقرنا واني وإيمان والحمد لله تملأ الميزان كا الحمد لله او ميزاني خواه بركات لا تاكبوتو كا ترية الحمد لله وسبحان الله والحمد لله كاتي ري سبحان الله والحمد لله وتفياي مسلمه دوي ذكر بين ذكري الانسان بذكر ذكري ذكر ذكري او ذكرانيه كلقران وسناتها سبحان الله والحمد لله تملااني فريد ياخذ بيني ارز اسمان في الركن الاجر بهذاشت او ندخر ري باكي وبقردي وبنقصبه بي عز وجل الحمد لله، حمد وصفاء وسائر شيء بخالق بخلقي كل كائنات هلا مستحق حمده، خوات على أوزغري في خوشة، والصلاة نور، نشكرن رشناية بتو لقيامت، إنسان ينشكر لقيامت برسائل رناتا، كاتي كانت صلاة فريت وبرسائل رناتا، شكل الدنيا دا بينت فرد لحضور خوات وصي أدود الله أكبر الحمد لله خيرنا، نشكرن نورا. بوجن جكان لدعاء رمضان وزن جنين، لما نقدر لنا ببركاتي إخوائي نشكر جد التواب كل الأجر مايت، دس كي ببرضاه كجاراً وسخافة جاراً وعباداتنا كيدو، لقال جندي كل أنا كان شالنا موسيقى القردي نخير، ما نجي توبة يندوريني، لدعاء رمضان إيش دين داربة، صلاة والصدقة برهان، خير كردن كردن ما ك إنسان بخشى بفقيره هجرا نذاران أو ديار برهان وعلامات النصر إيمانك أي ديار بيوه إيمان دارا بوي والصبر والضياء صبر آرام قرتن الرشنياء كأي توشى مصيبة بيت لأننا راحت تاريجيت غلطنا كيت ونهنا كيت توانا كيت الصبر بقلا يكتوز كثير بسألو رنا كي بيتوا شو معاملة والله راستها والله إنسان توشى مقدارنا راحت بيت لو أناي توشى أهجاوي لقال مقابل وكسر جيب برانبرد. أقول بقصي خل شيء بيكسبر وداس البوش إنه تقي لي بكوابة غلط النبي توشى صبر بقوله. أرام بقوله في نقل يزوره. لا أستا لا أستا. يكت وصبر بقوله بدورنا بيتوا. عقبة الخير بيو. بس هيك بسر يا روي. بسر نروح تيجنا زار البيت. والقرآن حجة لك أو عليك. قرآن ينحجة بوت بجستوا. الأخوة يا من القرآن الخير ما إيشن قالت قبلك هذا ينحجة بسرتها فانا أقديم أخوان حجة ببستوها واتتبال قتة إخواني من القرآن من فنوى أهلي القرآن بما إيش ما القرآن كرد أوه حلال وحرام ولا القرآن جب جم كرد أو حجة لك حجة ببستوها أو حجة عليك ينحجة لسرتها يا إخوان لا قيمت زندوزك هذا القرآن فرمينه أم بي أو بي, بي, بي, بي, بي ولا دوره حلال وحرام نازين فيها قراني فنا ما أشكر دبوه أوه يجناه ولا القرآن بس كلامه أم بي أو بي كرد أو يشاكب ولا قرآن ده او إهمالك الذبول أو الأخفاش كده اللي كاهو مهدو جد وبيت كل الناس يخدوه هموكس ده الرية الروج بده خاله لا يشيل الرية وشتن داية هالروج اللي بوا تل الرية كردن دايبالوخوا فبايع نفسه خاله يخويف روشتوه يدخل لطاعته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 أبي سعيد خودريا فرمي الرزاق إخواني بيا دفرميكم مرة إلى أنصارك أن أو أنك خارج مدير من هذا نقسمه في غمار إخوانا صلى الله وسلم سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده دعوى مال دنيا كلها في غمار إخوانا في غمار إخوانا بشيدان جاز في هذا نود المال الدنيا ما بريه بشيدان أو بيدان دان أو نبي دان تاهي كلام المال الدنيا كهات نقولي فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، هرتشهب ولمارد في بخشين سما، فاش بفرمو ما يكون من خير فلن الدخّره عنكم أي أمتي من مزانا، هرتش خير يا كمال اللام أويك كمال باللام، والله هجم قلنا داوته هموم في بخشينه هجم ما هو حتى نفد ما عندي، ومن يستعفذ يعفه الله هَرْكَسَتْ عفته بِي عِفَدُ مَعَنَا هِيَ معناته داین پاچی کسدان فغ بیت شروال فیس نبی بن موسی خلق نگره خو داین پاچی گه نمس خوی پارزیت و معنایك معناته دین هرکسی خوی به پارزی ل سوال دسپان کرنه و دس لخلق پانه کاته او چاوی ل دستو جفانی خلش نیبه او خواره بل عالم ای پارزیت لسار شوری زلیلی ومن یستغنی یغنیه الله هرکسی خوی به محتاج زانید بل او یهمه له دنیا قناعت به سأول خرشي نيو دزريجيت لناكم أخوة دولا من دي أكا قناعة داتيو دلي بره صبر يصبره الله هركس صبر دان صبر بيا بخشيو زاري أكا بسنة رحت كنا وما أعطي أحد خيرا وأوسعة من الصبر بهي كسين بخش رأوا فلا وانترو خلق شيء أعطاكين بيبك شرابين، شيء نعمته بيدلابك اخل... بدلابين، هذي النعمة يا فراوان ترنيها، الصبر أخوة في دابتي، هرك صبر في دابيت صابرو، أخوة في دوا، صبرته لأسي نوجي جماعت، لأسي عبادا، لأسي كان بريء، صبرته قرآن خندو، خبرة لا جونها كان ولا حرام بريء، صبرته لأسي قرآن خندو، خبرة لا جونها بريء، صبرته أو خواه بيداويته نعمت خوابته وياه بهو يشاكه وبهشت بالزينيد لقناه دوري بهشت بالزينيد أيق الصبر نبوه أو بيندر لا وثاق كاري دابك الاخوات على خواه بتو بخشيل متفقوا عليه بخاد مستجيرنا اخر حديث لم مختصرة ليس الأب سعيد وابي هريرة ورازيه اخوان اللي في بي... اللي في غمار الخواب ما نجيرنا كفي غمار الخاف فرمودي صلاة الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اتفق عليه. بس صبرك ده فالمين؟ توشى مسلمان نابيت ما ندوبونه. واتا. هر مسلمان توشى ما بيت. اقر لري طاعته خاناسيبه. لري كسبتي حلال بيت. لريها مشوكلين مزقوت بيت. كبار روحي مندوبي تجيب حج مندوبي تجيب عمر مندوبي قرانه اخوي مندوبي ذكر اخواك قدام الهلاقه بها هر كش توشي تعبنا راح دي بيت اميك ولا وصب هر كش توشي نخوشي بيت نخوشي هر توشي غم وجارب بيت بهو نبوني بهو ذكرتي بهو غناهك بيت ولا شغله بها توشي حزن وغماري بي اللي دينا كات توشينا راح وخ... دي ازار حتى ترجعي اجي بلا شتها ولكن انسان لا صار امن الصبر يبي خير رب العالمين قلناها كان في يسره توا نخوشي خوتو مالو من دارك تشكي خفدي باخوي اغر صبر نسري بفاق نهي بيسر توا يجد ركي صبر ثيرسري خير رب العالمين قلناها بيسر توا جا خوشي انسان كاد اما عبادنا في تي با ما با وما لكن لن تتبع لك ان تتبع والله ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان أو لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان من هر كازكش صابر بو اخو اجر پاداش يا زور زور دفرمي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب براسي او كسانيكه صابرن خويه عزوجل پاداشه کې حساب او ونده زهره خوش خمر له مسلمان مخوش بي عباد ملي قبل بي دُرْ يجيب المضطر أعْرَمِي دعاه ويكشف السوء ويجعلكم لَفِي النَّفَسِ وَصَلَّى اللَّهُ وسلم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ